قال مالك رحمه الله تعالى الوقوف بعرفة والمزدلف قال حدثني يحيى المالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عرفه كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرله والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول اعلموا أن عرفه كلها موقف إلا بطل عرن وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطل محسر قال مالك قال الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال فالرفث إصابة النساء والله أعلم قال الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم قال والفسوق الذبح للارصاد والله أعلم قال الله تبارك وتعالى أو فسقا أهل لغير الله به قال والجدال في الحج أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفه فكانوا يتجادلون يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب فقال الله تعالى ولكل امه جعلنا من سكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم فهذا الجدال فيما نرى والله أعلم وقد سمعت ذلك من أهل العلم قال مالك رحمه الله الوقوف بعرف وبين الحكم الفقهي المكاني وللوقوف بعرف احكام عديدة من جمع الصلاة وقصرها والذكر الخاص بها والفطر فيه لغير ايش والفطر فيه للحاج ولكن مالك يريد ان يبين حدود الوقوف التي تجزئ وعرفته عند العلماء ذاك المنبسط من الأرض وحدوده ما يحيط به من الجبال من جهاته الثلاثة لأن حدوده من الجهات الثلاثة جبال ومن جهة واحدة بطن الوادي وادي محصر فوقف صلى الله عليه وسلم بعرفة وقال وقفتها هنا أين وقف يتفقون بأن موقفه كان عند الصخرات الكبار الذي يسمى عند العامة جبل الرحمة وهو المعلم الوحيد في وسط هذه الأرض المنبسطة كأنه منبر منصوب في ذلك المكان جميع الجبال في أطراف عرفه كبيرة وسلسلة جبال لكن هذا الجبال تقدر تطوف به تقدر تحيط به بأقدامك كأنه بمثابة المنبر الذي ثبت في هذا المكان فعمد إليه صلى الله عليه وسلم ولئلا يظن الناس أن هذا هو الموقف الذي يتحدد به الحج بين صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا ولكن للوقوف عرفت كلها ما بين دائرة الجبال المحيطة بها كلها موقف لكن ارتفعوا عن بطن عرنة. عرنة ليس من عرفات الحد ليس داخلا في المحدود وقالوا اختار الوقوف في ذاك المعلم لانه صلى الله عليه وسلم لما اراد الحج بعث في القبائل اني حاج فمن اراد ان يحج معي فليوافني يبواعد الناس ان يقبله ولا لا لما يجوا يقابلوه في دور عليه لازم يكون في محل معروف ولا لا؟ فاختار المعلم الموجود في المكان الواسع هذا كله. ولك أنت أخوك إذا ما كنتم متوعدين على محل ثابت معين تقدر تقابله حتى لو قلت نتقابل في مسجد الخيف مسجد الخيف في عرفات مسجد ن نمرة في عرفات تروح المسجد تدور يمين وشمال يمكن ما تحصلوش إذا ما قالك عند المحراب عند الباب الفلاني ما تقدر تحصله. فكيف تحصر الإنسان في مجموع عرفات بكاملها فاختار صلى الله عليه وسلم أن يقف عند ذاك المكان ليتيسر لكل من وعده الموافاته موافاته في الحد إذا أراد أن يلقاه يذهب سلام عليك يا رسول الله يسأل مما يريد يرى بعينه لأن الصحبة لا تتم إلا برؤيته في حالة كونه مسلم فإذا رآه مسلما ولو لحظة ثبتت له الصحبة أما إذا أسلم من بعيد ولم يرى رسول الله حتى فرق الدنيا ولم يرى لا يسمى صحابي ما حصلت الصحبة؟ فالصحبة الملاقات مع الإسلام وهؤلاء حجاج لتثبت لهم الصحبة يرون رسول الله لهم حاجه في فتوى المهم كان إيش؟ بصفته رسولا اولا وبصفته مسؤولا عن الحجاج كان لابد أن يكون في مكان معلوم وهذا المكان ما هو يحل. لا يسع جميع الناس وبين صحة الوقوف في أي جزء من عرصة عرفات وبين بأن بطن الوادي ليس منها وعلى هذا ساق مالك أين يصح الوقوف يوم الوقف قال جميع أرض عرفات موقف وارتفعوا عن بطن عرنة وكونوا في الضفة التي جهه الجبل اذا الذين يبقون في بطن الوادي او دون الوادي من جهة المزدلفة ما وقفوا. فاذا ما كان زحام وجاءوا بسياراتهم وما استطاعوا الدخول الى عرفات والمرور يردهم او السيارات او السيرة وقفوا سيارتهم في بطن الوادي السيرة مع وقوف ونصبوا خيمتهم في بطن الوادي وجلسوا وتغدوا في بطن الوادي وبعدما تغدى وصلوا الظهر والعصر وبعد العصر لو أرادوا خرجوا ودخلوا أرض عرفة وتجولوا فيها من داخل وجلسوا في أي مكان بعد وادي عرنة حينئذ يحصل لهم الوقوف ولا يخرجون من أرض عرفات إلا بعد مغيب الشمس ما يقولوا إحنا رحنا وقفنا سوا نرجع نقعد في خيمتنا لا لا يفيضون عن أرض عرفات إلا بعد غروب الشمس وهذه هي السنة وواجب عند العلماء أن يجمع بين ليل ونهار وإلا فعليه دم في ذلك هذا ما يتعلق بإيش بمكان الوقوف في عرفة جاء مالك إلى المزالفة وقال وقفت أيضا إيش هنا وقف صلى الله عليه وسلم عند المشعر الحرام والمشعر الحرام جبل صغير الذي بني عليه المسجد الموجود الآن في المزدلفة ولكن نحن بالمعقول مسجد الذي بني على المشعر الحرام اجتمل المشعر وزياده المشعر جبل صغير ايضا كأنه معلمة في المزدلفة والمزدلفة تسمى جمع جمع كلها موقف المزلفة كلها موقف وسميت المزلفة للزلاف الناس عنها الى منى وهنا بين صلى الله عليه وسلم بانه وقف في هذا المكان ايضا عند معلمة في المكان الفسيح ولكن لو تكاثف الناس في هذا المكان لا يسعهم فجمع كلها بحدودها المعهوده الان يصح فيها الوقوف والمراد بالوقوف المبيت على خلاف الفقهاء في أي جزء من الليل يجوز النزول لكن يهمنا إيش مكان صحة الوقوف أو المبيت في مزالفة فين ننزل في مزالفة بين صلى الله عليه وسلم أنه وقف في مكان معين لا للتعيين والتحديد ونفي الوقوف في غيره ولكن لضروره وجود مكان يعلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيه المزدلفه كلها تصلح للوقوف ولكن ارتفعوا عن وادي محسر وادي محسر في حدود المزدلف وهو يقع بين المزدلفه ومنى ووادي محسر جاء عنه صلى الله عليه وسلم وجاء في قضية الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى آخرها حينما كان أبره جاء بجيشه ومعه الفيل يريد أن يهدم الكعبة قبل أن تأتي الرسالة والرسول في سنة مولده صلى الله عليه وسلم ولد عام إيش عام الفيل ابراهام معتدي يريد ان يهدم الكعبة ليش واحد من العرب سمع بالكنيسه التي بناها ابرها وزينها اسم القليس ويريد ان يصرف العرب عن المجيء الى الكعبة الى كنيسته هناك ويعطل الحج عند العرب ويعطل بيت الله الحرام فجاء واحد من البادية وأراد أن يبين أن كنيسته لا تصلح لهذا وإنما تصلح لقضاء حاجة الإنسان فغاضه أن واحد من العرب يتخذ الكنيسة التي أرادها مغازنة للكعبة أن يتخذها لقضاء حاجته قال إذن أهدم بيتهم يبقى ظالم ولا صاحب حاج إيه واحد نجس لك كنيسة فمتيت يهدم البيت العرب كله شوف الواحد هذا فين، خد حاجك منه لكن جريمه واحد تأخذ بها العرب كلهم تعتدى على بيت الله هذا ظلم كبير لكونه ظالم ياتي الى هذا الوادي ويبرك الفيل نقول يا اخواني سابقا كل شبر في مناسك الحج لك فيه درس وعبره وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم امر الناس عند النزول مز... اولا امرهم الا ينزلوا في وادي محسن وامرهم عند المرور به لانه في طريقهم الى منى الا يتأنوا يسرعوا في المشي لا تباتوا فيه واذا مشيتم اسرعوا لا تتأنوا يعني ان قدرتم ما تجيوش فيه ولا خطوة افعلوا لكن ما لهم فريق الا هذا فان كانوا لابد ان تمروا منه فاسرعوا الخطى حتى تخرجوا منه يعني ابتعدوا عنه ليش؟ لانه مكان شهد عقوبة ظالم من الظلمة ليظل هذا العمل والاسراء في الوادي ومنع النزول فيه راية معلنه معلنة ولوحة مثبتة احذر الظلم لماذا ابرها كان مسيحي اي الأديان اقرب الى الله او أي اليهودية والنصرانيه ولا المجوسية عبدت الاصنام لا والله اليهودية ولا النصرانية اقل ما فيها فيها ايمان بوجود اله ولو كان يقول معه شريك لكن ما اعترفين به ويؤمنون بالبعض وعندهم بعض التشريح حلال وحرام لكن هذول ما عندهم ولا شيء فالكتابي اقرب للمسلم ولذا المسلم يتزوج نصرانية ويهودية ولا يتزوج شيء مجهوسية ولا مشركه عبد الصنم لانها اقرب ومع ذلك لما كان معتديا ظالما جاء به الفيل يهدم الكعبة واخذوا رجلا كان اراد ان يهدم الصنم اهل الطائف قالوا هذا ما هو هذا اللي انت بتريد انت عايزه قدامك اكبر من هذا فقال اعطوني رجل يدلني اليه فاعطوه رجلا منهم يدله على الكعبة في مك هذا الرجل مجبر وماشي لما جاء في ذاك المكان وقرب من الحرم جاء في اذن الفيل قال اسمه محمود قال يا محمود اتدري الى اين يذهبون بك انهم يريدونك لهدم الكعبه بيت الله فبرك الفيل في محله يا سبحان الله الفيل يكون اقرب استجابه من البشر ابو جهل والكفار والوليد وعقو فلان يحاربون الله ورسوله والفيل يستجيب الله اكبر مثل ما قال الصديق رضي الله تعالى في قصة الجمل اللي هاج على صاحب ورحله الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء الجمل وهمس فوزن الرسول و... وتصادق معه وشكاله عزرة واطمأن الجمل للرسول لو قال يا صاحب الجمل شيك صاحبك يشتكيك يشتكي كثرة الكلف وقلة العلف تفاهم معه من احسن شيء يقول الصديق للرسول يا رسول الله والله لك ان الجمل يعلم انك رسول الله يقول يا ابا بكر ما بين لابتيها من شجر ولا حجر ولا مدر إلا ويعلم اني رسول الله الفل سمع بيت الله عرف وان كان اعتني فهو يؤمن بالله الحيوانات لديها ادراك بالخالق سبحانه عندكم حديث الجمعه في الموطا سابق في يوم الجمعه وفيه ساعه وفيه وما من يوم جمعه وما من دابة في الأرض إلا وتصيخ بسمعها يوم الجمعة بعد الفجر إلى طلوع الشمس شفقا من قيام الساعة كل يوم جمعة بعد الفجر جميع الحيوانات تصنط حتى تطلع الشمس في الساعة قامت ولا ما قامتش إذا طلعت الشمس انصرفوا خلاص يبقى عارفين الجمعة من الخميس بالسابت ولا لا وعارفين فيه قيامه وفيه ساعي الصناطون عليها والفين من ضمن الحيوانات من شيء الا يسبحوا بحمده، فبرك الفيل جمدوا فوق ما مش ضربوه ما سمع جابوا المكاوى الحادة الحارة المحمى كالجمر يكونه بها في جسمه ما يقوم يحودوه إلى حيث جاء يقوم يجر ويهرول راجع يحولوه الى مكة ينزل في الارض اصبح ذا بصيرة اكثر منهم لما شافوا هذا ما كان يكفيهم يا جماعة يعني هذا حيوان وانصرف عن ما نريد ما يفكر لو فكروا قليل لكانوا عرف بان هناك شيء منعه فوق ما ينظرونهم لكن دائما اقول يا اخواني الظلم يعمي هؤلاء لو عندهم روية وعندهم عقل كانوا يرجعوا ولا لا لكن الظلم يعمي كما وقع لمن لفرعون فرعون طلع وخرج وتبع موسى في طريق موسى جاء الى البحر وقال الذين مع مع فرعون ان لم قال كلا كلا تهز الجبال ان معي ربي سيهدين اشكث كانت النتيجه ضرب البحر ضرب البحر انفلق كل فرق كالطود العظيم الماء الجاري يجمد وتكون فتوق وفرق وكل فرق كالطود كالجبل الشامخ ويمشي موسى ومن معه في ارض يابسة فرعون لما وصلوا وشاف البحر صار طرق لو كان عنده عقل لو ما كانش الظلم اعماه ها هذا البحر نجي هذا موسى اللي احنا كنا نقول لن ربك فينا وليده هذا موسى اللي كنا بنقول عنه كذا وكذا ساحر هذا ما هو سحر لولا عمى الظلم الذي اعمى بصيرته لصدق بصره وعرف ان هذا اعجاز من الخالق سبحانه فوق قدرته وتراجع قل لا هذا شيء ما نطاق فيه لكن يعاين هذه الايات ومع ذلك ينزل واترك البحر رهول ايش لهم جند مغرقون انزل يا موسى وخلي البحر على ما هو عليه خلي فتح فامه حتى يجي فرعون يلتقمه وفعلا جاء فرعون واقتحم الطريق وحسي من الطريق واحد خلاص بينما توسط فرعون وسط البحر كان موسى خرج إلى الجانب الثاني والبحر أخذ شغله لقول ان الظلم يعمي فهذا أبره رأى الفيل يتوقف عن التوجه إلى ما يريد كان يعرف بأن الذي غير طبيعة الحيوان وجعل عنده إدراك بين الغاية إلى البيت وبين العودة حيث جاء إذن هذا في الأمر شيء فوق العادة إذن يجب أن نتوقف ونتبصر لكن عما هنا يبين صلى الله عليه وسلم أو جاء القرآن وجعل هلاكهم فيها بأي شيء نزل لهم فيله من السماء ها انزل عليهم صائقة طبق الجبال عليهم لا والله طير ابابي طير صغيرة انت تدلي او تأتي بطغيانك وبفيلة اضخم حيوان في الارض واقواها يهلكه الله بطيور صغيرة وايش ترميهم بحجارة من سجين الحجر كما يقول العلماء قد العدسة قد الحمص قد ما يكون ويخترق الإنسان من رأسه إلى أن يخترق الفرس الذي هو عليه إلى أن يصل إلى الأرض معجزات معجزات الرسل ايات مثل ما قالوا في النمرود اللي أجج النار لإبراهيم عليه السلام بتغيانه بكل ما فيه وكانت المعجزة وانتهى كوني لكوني بردا وسلاما وسلم إلى آخره كان يكفي هذا لكن بربك في تغيانه وخرج إلى ربه يرسل المولى عليه اضعف مخلوقاته بعوضه تدخل في خشف انفه وتعشش هناك وتنخر وتن تاخذ شغلها حتى تصل الى الدماغ وتقتله بعوضه فهذا صاحب الفيل والجيش العام العرمرم كما يقولون يرسل الله عليه اضعف مخلوق طيور وتحمل سبحان الله طيور تحمل حجاره محرقه ليش محرقتها الطيور هذه من يحمل حجارة من سجين يقولون ثلاثة كل مخلب في حجر ومنقرها في حجر طب ما من حديد والله ما ندري الحجر تلقيه على الشخص يحرقه كيف هي ما احرقته نحن نشاهد هذا في الدنيا جماع مادة اليود لو اخذتها وضعتها على الحديد احرقته على الخشب اشعلت نار لو وضعتها على الزجاج لا يحتر ولا ترتفع حرارته اذا عالم ملك الله سبحانه وتعالى يهمنا وادي محسر ارتفعوا عنه لماذا لتتذكروا انه موقع ظلم او انتقام من ظالم لتحذروا الظلم فالظلم مرتعه وش وخيم كما قالك لان الفتى حمل ابن بدر بغى والبغي مرتعه وخيم ويقول العوام لو بغى جبل على جبل لهد الباغي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الله او في الحديث القدسي اني لانصر المظلوم ولو كان كافرا علم أن له ربا فدعاه الكافر حينما يكون مظلوم ولو من مسلم ويدعو الله سبحانه الله يستجيب له لأنه مع كفره عند لجوئه إلى الله علم أن لا ينجيه من الظلم إلا الله فامن في تلك اللحظة سواء استمر على إيمانه ولا رجع إلى كفره فوحينما يضرع إلى الله في الدعاء حينما يكون مظلوما يكون مؤمنا قلبا وقالبا والله لا يرده ولو في تلك اللحظة إذا وارتفعوا عن إيش عن وادي محسر لماذا وجزء من الأرض لكن شهد موقعا صفته كذا لتتجنبوا ذلك كم وهذه قاعدة عامة جميع اراضي الخسف والعذاب لا ينبغي للمسلم أن ينزلها لأنه ينبغي عليه أن يظل متذكرا حدثها فإذا ما نزلها واستأنس فيها يفكرها ولا ينساها ينساها ولذا مداء صالح لما مر بها صلى الله عليه وسلم تبوك تبوكه في الطريق قال لا تدخلوه إلا وأنتم باكون فإن لم تبكوا فتباكوا ما تقعدوا ولما جاءوا نزلوا قبل ما يصل وأخذوا الماء من الآبار منعهم أن يأكلوا ذاك العجيل لأنه من ماء في أرض أصاب الخسف أصحابه واكفئت القدور بعجينها وأراق المياه إلا الماء من بئر الناقة الماء اللي من بئر الناقة فقط هو الذي يجوز شربه والعجين منه واستعماله لماذا؟ لتظل بقية لماذا أهلك الله هؤلاء الناس؟ لأنهم اعتدوا على نبي الله صالح لأنهم عقروا الناقة آية من آيات الله ناقة يخرجها من بطن الصخري جبل يتمخض عن ناقة عشراء لا عندكم عيون ولا عندكم عقل ومع هذا جعلكم الماء قسمه يوم لكم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم يوم تشربون أنتم من البيوت يوم تشرب هي وحدها اليوم اللي تشرب هي تحتكم عوض هذا حليب تدر عليكم في البيوت تاخذوا حليب زي من عايزين وبعد هذا من تروح تأقروها إذا أراضي الخص دائما لا يجوز للإنسان أن يسكنها وإذا اضطر إلى المرور فيها يمر سريعا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وارتفعوا عن وادي محسر لانه لا يجوز المقوف فيه لانه خارج عن مزلفة ولانه موضع خسف ولذا عند النزول من مزلفة الى منى يسرع الخطى فيه حتى يخرج عنه لئلا يطمئن فيه زمنا اطول وبالله تعالى التوفيق